الآت باب من النساء ذلك الذي رواتب سيوي من هذا كان باب من النساء ذلك الذي رواتب سيوي من, من ابداء الزينه حديث اللحاق قصص gabaa ha muslimaat ka ah barkey guriyooda ka baxayeen wayn isoo quloodaan muujin ruuxdooda way isoo muujin hel dilayri macnaheeda gabadha jirkeedoo dil waa iney qalidaa wajiguna waa gabadha neesha ugu qulooda ah wajiguna gabadha waa meesha ugu qulooda wajiga culimada muslimiinta iray ku kelaasayii baa wajiba masamaha laakin haytii guriyee gabadhu wajiga ina أبدس كا... جي... آه... يا صحابياتك إلى وجوه الدولات فاس سؤال فاس أيها سؤال إن الدولات وجياله كودا متى سيده شوريات داكروه و إن هي كدراشو قدينت رأي كودا ففو جيركهو ايدل اون عكتهدو موقان اون جعتهدو موقان و وجيهدو موقان اون جيركهدو موقان حضرو ان بارت اي جيركه ركو اسور رافور و ان صنهن إلا إله دول ولا يدين الزينتهن gabooney furuxa doogmooyin de quruuxu di waaxil qarina ay quruq qalan madum saarxa hadab dar quruux badan inba soo ciidana ye aqaarato quruuxu waaxil qaribay adna quruuxa ka tokta taarfeelo marka wa inaysan quruuxa doogmooyin afar furux badan سو واتري اه حنين حنين كيف تزو صويري سبحان الله لك وحا صاوي كف دار واسعه وجيرك كف او حنينك سويري وين القبضه قافه دار اعراض وان امك قدبي وجيرك نوقته وين الشروط دي مركه للبابكه ومقرران انسان للبابكه شروط دي مركز... وسي وان الى با. باب من النساء هذا سم باب من النساء في سي من الدايزيره تروح لمشنتيدا عند الخروج في هيكتيدا حضاره ابن عبيد فضاله ابن عبيد عن رسول الله رسول الله وكوريا صلى الله عليه وسلم انه رسولك قارئ يري انه رسولك قارئ يري فلاسة سبع لا تسأل عنه حد أقول ذلك سبع نوع قططة حميرة وطنها لك سوى مسيبة فوقتها فلن يكون قطرة يقول عنه هو الدين كواس ربكة روكة وحلق المامي كار فلن يقول عنه فلاسة سبع لا تسأل هو الدين عنه كانت تقول عنه هو الدين فارق فارقاء الكماعة كماعي قالوا لك سيدا الدولة الإسلامة ملح ملحوينة تحبا ملحوينة يومون عارف كما فيسر من, من فارقه فارق او كذب حي السمعته كما ابي وعسى اثي امامه رويني سن وما فدم تل عسيا اصبحوا عرب عسيا منكم كيف وجد تسبب به اولي وحلق في الماضي وكويه ذنبي قطر اه هو علاقه حكم احساس وهو علاقه كان لابط وامه الظون او ايدم اما اظون ان abdon ka soo abaa tabu boqor sayid kiiska ka abdon tooma sabinay kaas weeyu dhara abba mala dadada noo joogaan amaga abdon ka waxa uu niyi jiray muslim iyo gaalada markay dagaallamaan oo jeedsan u hormaadaan gaaladaas oo talaaga soo ya soo qafaal marka afona wasaasku tuna kale weey muslimiinta oo balaayay xulqalaayeen gaaladaas dhinka la kusoo duushay dadka laga soo qafaalay kuwaasaa imaamku aquray ya afadho ku soo rabo inuu ila halalay inda hadalkaasi dibaayo inda halaga toosnimta ay naga halyana lugu beddesho inuu ila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 مركا افون كاسوب اسكراخ او كلل ظلمكم ايي يارا سعد الدين الله لا دغلمايا لا توقف حقويه ما اقوم المقدار مركا ما بنا انه قبلته ما بنان ومتريكو توك سبحاح اي اي كان هو الدين ديمو كدعه ديمو قطر ولا حاجه اي هو الدين وقت ومراه هو اسلام, إسلام تاسو wa amraku ka fasangabbaad hegodi kalmaqan yiin waxway waakuu ugu qatasan oo inay si gaar ah ku ilaaliyeen la doonayo inay ka yahmaana qatasa ugu jiraa waaku waa wa amraasina sanagaar oo kalmaq baad inay haydayso joog nkeedi qaf safaaha haru ta kafin muumati duu adduu la hasti biin keedi meel ku noolaalaya darkeedi befteedi cuntadeedi wa ka kafi إلهي دمرك ما صاري فرق إلهي كوهاتي إني كنا أو نروشي نغون نولا لها أيقا حلقات إلهي صار وموكي تاتيمات فكبرنج فكبرنج ما كانت إسموكي بعده إنتظر كواه وإسموكي قروح إليه إليه إليه إليه أو أعيوه إنتظر بحراء إنتظر بستي قروح أو لبستي أيها الأولى الذي المقتطو أيها القروح الذي بناه كدك فلاكس العرض هويتين ومتصد حسنون وا فضح دروب و وين او قطر اه او ان فيلمنغو كودي كرين قالاه هاوي دين وين هاوي دين وا دمصيبا كو دعتي صحيح وانا حديث صحيح يا حبيبي اخايتو وحا سو صار والبخاري في الادب المفرد والحاكم ايها تصارع صحيح وي اخايتو وحا سو صار احمد والبخاري في ادب المفرد والحاكم اسد الروت يريشقه تاد روط حاله إرادة. اتبرجو تبرجو إدهاارو مرعبتين وإسلام تأموشيلا زينة تأقروا إليه ومحاصرها ونجيال كيلا للرجال حك أموشيلا تبرجو حالي لذاك بابعنو إليه قروا إليه ونجيلا أي حاج إسلامي أتناليكا أموشيلا وفي إلهي جالج هو القتل معمي وقرنا في بيوت كنن مرتو قطيه ممناتا أمغي وقرنا في بيوت كنن ولا تبرجنا تبرج الجهريات أولا gaba moogra taa ho idin ku hayso moojina gaalada hore si ay ku mootijireen marka kudarisku wa gaalada furu ibe yezine de iyo wanaagyalkeeda in ay raka islaamade oo aqleedih ka aqoon moojirewe ah in ay ummoojito gaado waxay la gara in ay isku qurxido in ay furxideen waala hoomarka ayada wadada isqaraan ila isku jiidmaan istaalaadaan isku xirnaadaan waala habaan laakiin bad eebada kalaa hadaan isku jiidmo falsafad amaanaya falsafad amaanaya marka aragta iyo quluuxdu waxay keereyda soo jiidid soo jiid isku jiidid ma ka bad kalaa inay isku jiidmaan صواب كاستو كيرن ان اسو تشينا وين كده بوجهي الله يا علي او مروه استعب لا وارن كان ياماكو خو نو اباين غواب بمركه بخيدو ان اي واجب كتاي اني اوردوده استورتو اني كلباب قاعده كف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فسلكوا خيري فلا ستنصدق لا تسأله والدين عن الحجود كان كنت وضعه الرجل من فارقه كماعة كماعة المسلمين تفارقين وعصى إمامه إمام كيسي عسيو وماتى من في عاصية رصد عاصية وامرتني يا أبضون أو أبضل أما أبضون أبضل منطلق فماتى من في قاسم هوا الديني كان صدحات ومراضه وإسلام غاضى عنها زوتوا منك يمكن مقنابيه قد كفاه حاله فكر في المؤمن في الدنيا الدنيا ورسكي او بيلكي ما قال ساي قد ضربت ايده اسمه قبل بعده ونفي قذالتي ثلاثه الان مصبح لا سو الدين ظهر اكسني مصيبه كبد علي صحيح حديث صحيح هو حديث صحيح اخرجه صاري والبخاري يقول كن سو صاري في الادب المفر والحاكم